وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما Nufet ntu, fala tekfur. Fetalemun minhumaa, ma yufrquun vhi, veyna Oma وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ شِيْهِ ولبئس ما شعروا به أنفسه Oh, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُونَ و um. um.